جمع المؤنث السالم هو كل ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء لمفرده صحيح في آخره ويرفع بالضمع إن صبع يجرب الكسرة وهو مؤنث طبعا خاص بجماعة الإناث وسمي سالما لأن مفرده سالم من التغيير عند جمعه